وَلَ قَدَ أَخَذْنَا أَلَ فِي العونَ بِالسينَ وَنَقَص مِنَ الذَّنَراتِنَ عََّمُم يَذذكَُون فَإذَا جَحَسَنَةُ قَالَ بِموسى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّ مَا طَائِرُهُم مِّنَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَّ بمِين فأَصلَلنلَ مُطُ فَانَ والالجَواادَ وَالقُم مَلَ وَطَّفَادِ وَدَّمَ آيات آياتاتٍ مُفَصْآاتِ فَستَك لَن نَّذَكَّ وَلَن نُّفْسِلَنَّ مَعَكَ بني وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصلع في Jawozna عَلَى الْعَالَمِينَ